نعم قال الفصل التاسع الايمان بصفات الربوبيه قد دل القرآن على انفراد الله تعالى بصفه الربوبيه قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والايمان بربوبيه الله تعالى يعني افراده بافعال الرب ومقتضيات ربوبيته من الخلق والتقدير والملك والتدبير قال تعالى الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا وقال تعالى يدبر الامر واشرق بالربوبية باطل في النقل والعقل قال تعالى قل اغني الله اغني ربا وهو رب كل شيء وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا ذهب كل الهم بما خلق طلع على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ومن صح ايمانه بالربوبيه هداه ولا بد الى الايمان بالالوهيه فافرد الله تعالى بالطاعه والعبوديه فالاقرار بالربوبية, بالربوبيه وحدها لا يكفي للبراءه من الشرك والدخول بالايمان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 تمهد له طريق عبادته واستنار عقله واطمأن قلبه ورضي بالقضاء والقدر فانشرح صدره وتوكل على الله حق توكله نعم هذا الفصل الإيمان بصفات الربوبية صفات الربوبية هي فعل الرب والخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر تسوي الأسباب فالذي يؤمن بصفه الربوبيه يؤمن بان الله هو الخالق وغيره مخلوق و رب و غيره مربوب و بانه مالك و غيره ملوك و مدبر و غيره مدبر هذا هو الايمان بصفه الربوبيه هو توحيد الله بافعاله هو افعال الرب توحيد الربوبيه هو ان توحد الله بافعاله هو ما هي افعاله الخلق الرزق اللي ماته الاحياء انزال المطر تؤمن بان الله هو والخالق والمحي والمبيث ومزن المطرة هو سبب الأسواب تضيفها إلى وتنسبها الى سبحانه وتعالى وتؤمن بذلك قد دل القرآن عن إفراده تعالى من الصلاة الربوبي قال تعالى الحمد لله رب العالمين قال والإيمان بربوبية الله يعني إفراده تعالى بأفعال الرب نعم افعال الرب كما عرف الخلق والرزق والإيمان ومقتلاث الربوبية من الخلق والتقدير والمكة والتدوير يعني تؤمن بأن الله هو لا هو الذي له الخلق هو الذي له التقدير هو الذي له ملك هو الذي له التدبير قال تعالى الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هذا في اثبات الخلق قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذوا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا قال تعالى يدبر الامر هذا كله ما فعل الرب لا بد ان تتعشق ان الله هو الذي يدبر الامر وانه هو الخالق وانه هو المالك وهو المتصرف وهو المدبر قال تعالى والشرك في الربوبية باطل بالنقل والعقل والفطره ايضا أيضا كما سبق أنه فطري ما حصل فيه نزاع الشرك في الربوبية باطل بالنقل والعقل والفطره ايضا قال تعالى قل أغير الله يضغي ربنا وهو رب كل شيء قال تعالى واتخذ اتخذ الله من وما كان معه من له لذهب كل إلههم بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله ومن صح ايمانه بالربوبيه هداه ولا بد الى الايمان بالالوهيه فافرد الله تعالى بالطاعه والعبوديه هذه العباره او هذه الجمله قال ومن صح ايمانه بالربوبيه هداه ولا بد الى الايمان بالربوبيه فافرده تعالى بالطاعه والعبوديه هذه العباره يعني تحتاج الى تعليق المشركون صح ايمانهم بالربوبيه ولم يحتلوا الى الايمان بالالوهيه فقوى على شرك صحيح ان الادعاء بالربوبيه يستلزم يستلزم الايمان بال بالروحيه الله لكن هل كل واحد يستلزم يلتزم لزمه؟ لا ولهذا يقول علماء توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الربيه وتوحيد الالهيه يتضمن توحيد الربوبيه يعني من عبد الله واسمى له العباده في ضمن ذلك انه معترف بربوبيته في لكن من اعترف بربه الله يلزمه أن يؤمن بالله ولكن ما كل واحد يلتزم بما يجب التوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الربوبية وهذا يجرنا الى الدلالات ثلاثة دلاله الفصل ثلاثه ثلاثه إيش؟ الدلالات ثلاثه دلاله الالتزام دلاله التضمن دلاله المطابقه فدلاله التضمن دلاله الشيء على بعض معناه وش معناه ودلاله المطابقه دلاله الشيء على جميع ما له كل ما له ودلاله الاجسام دلاله الشيء على خارج بعله مثل الرحمن بسم الله الرحمن دل على شيء ما هما اثبات ذات الله عز وجل واثبات اسم الرحمن هذا كذلك فدلاله الرحمن على اثبات وجود الله وحده هذه الدلالة دلاله دلاله طلب يتدعى جزء على بعض على بعض البعض ودلاله اسم الرحمن على دلاله الرحمن على اسم الرحمن وحده اذا صلمون ودلاله الرحمن على على وجود الله وعلى على اسم الرحمن دلاله مطالقه على جميع معناه ودلاله الرحمن على اسم اخر الرحمن يدل على ايش يدل على مثلا أن يعني كونه الرحمن يدل على العلم انه عالم كيف يرحم وهو لا يعلم فدلاله الرحمن على على العلم هذا دلاله انتزاع فتشعر خارجي معنا واضح الدلالات الان مثل الكلام الكلام اسم لشيء لللفظ والمعنى اسم لللفظ والمعنى اليس اسم للروح والجسد فاذا استدرج بالانسان على الروح وحدها هذا دليل تضمن أو على الجسد واحدة ثلاثة لضمون. وإذا سر الإنسان على على أمرين ثلاثة مطابقة على جميعها. وإذا خذ الكلام وووأثبت مثلا العقل الكلام مثلا أو الإنسان الإنسان سون الروح والجسد. ثلاثة الإنسان على على الروح واحدة ثلاثة لضمون أو على الجسد واحدة تضمن وعلى الاثنين ثلاثة مطابقة. وعلى العقل خارج عن التزام والله هذا هذه الدلاله طيب نشوف الان نشوف هذا الكلام المبالغ قال ومن صح ايمانه بالربوبيه هذا هو لابد الى الايمان بالالوهيه فافردته تعالى بالصراط يقول الملك كل من صح لا لابد ان يؤمن بالالوهيه هذا صحيح ولا غيره صحيح ايه صحيح لماذا لان الالوهيه خارج عن الربوبيه فدلاله الربوبيه على فيها دلالة التزام وليس كل واحد يلتزم بما لزمه وهذا حاله وكذلك في اخر هذا بعض هذا بعض المشركين صح ايمانهم بالربوبيه ولا لا لكن هل هداهم ايمانهم بالربوبيه لا, لا زالوا مشركين وشد دليل على أن المشركين امنوا بالربوبيه قال تعالى ولا ينساه من خلقه لا يقول الله ولا ينساه من والارض لا يقول الله وليس اتى منزل من السماء ما به الارض يقول الله والذين الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل ما رب السماوات السبع ورب الارض سيقول الله قل من ما ولد كل شيء وهو يجير واداره سيقولون الله قل يرزقكم من السماء ولا القم يفك السماوات ولا الارض ومن يخرج حيا من اي توخله ومن يترحى ومن يدبر السر اذا اذا سيقولون لله اذا سيقول مش يكونون مقرون بالرب ولا غير مقرين هل هذاهم هذا الاقرار الى الايمان بالالوهيه ولا لا زالوا على الشركيه ها المعلم يقول من صح إيمان بالربوبيه هده ولا بد إلى الايمان بالربوبيه معناه كل من أمن بالربوبيه لا بد أن يكون بالربوبية وهذا غير صحيح وفي آخر الفصل أيضا عادل هذا العباره قال فالقرار بالربوبيه وحدها لا يكفي البراءة من الشرك والدخول في الإيمان صح هذا صحيح لكن لكن قوله الآن من صح إيمان بالربوبيه هداه ولا بد هذا العبارة فيها اشكال والعباره اللي بعدها اقرا الربوبيه تدل على انه لا ي... ليس كل من امن بالربوبيه يؤمن بالاوليه فالاقرار بالربوبيه هذا لا يكفي لبراءه من والدخول الى الايمان قال تعالى واتخذوا من دون عائله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا من كل انفسهم ضرا ولا نفعا ولا من كن موتا ولا حاجه وشرا شوف العباره الاخيره ومن تحقق بهذا الايمان, اللي هو إيش؟ الإيمان فوحد الله في ربوبيته تمهد له طريق عبادته واستنار عقله واطمان قلبه ورضي بالقضاء والقدر فانشرح صدره وتوكل على الله حق توكله هذا صحيح هذا ها غير صحيح من تحق بهذا لماذا هو من الربوبيه وحد الله في ربوبيته من وحد الله في ربوبيته المشرك وحد الله في ربوبيته هل تمهد لهم طريق العباده هل استنارت عقولهم هل اطمأنت قلوبهم هل رضوا بالقضاء والقدر هل القول على الرصين ليس بلازم من تحقق في هذا الايمان اللي هو الربوبيه الله في ربوبيته قد يتمحض له طريق العباده ويستقيم قلبه وقد لا يستفاد لا ولا يستقيم قلبه الشكي يبقى يبقى على الايمان بالربوبيه ولا ولا يصير الايمان بالربوبيه واضح هذا نعم على كل حال المؤلف يعني يمكنه يعني من تبع إلى إلى مثل عليه العبارة والمؤلف ما, ما, ما يقصد هذا ان, إن كل من آمن بالربوية لا بد وان يؤمن بالألوهية نعم قال الفصل العاشر الإيمان بأسماء الله وصفاته والعلم والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال وهو طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيديه ودعائه وسبب زيادة الايمان والتربي في درج الجنان ورحص إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين وهو معراج السالكين إلى أخلاق الصالحين وأهل السنه باسماء الله وصفاته يؤمنون وعن مشابهة الخلق ربهم يوزلون وعن ادراك الكيبية طمعهم يقطعون وعلى ما يليق بجلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون وبقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يستدلون وعليه يعتمدون وقد دل القرآن على تفرده تعالى بالاسماء الحسنى والصفات العلى قال تعالى وان لله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى وله المثل الاعلى نعم هذا الفصل العاشر الايمان باسماء الله وصفاته الايمان باسماء الله وصفاته أحد أنواع التوحيد الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة هي الإمام الله ثانيا الإمام بأسواة صفاته ثانيا الإمام بألوها ولا بد في صحة ايمان العبد من أن يوحد الله في بأنواع التوحيد الثلاثة فلا يكون مؤمنا ناجيا من على بالله حتى يوحد الله في رغوبيةه ويوحد الله في أسواة صفاته ويوحد الله في ألوها لكن توحيد رغوبية تدر أسواة صفاته أمر فطري وطر روحي الخلق ولم ينكره إلا من شد ولهذا ما حصل فيه ما حصل فيه نزاع ولا خصومه بين الأنبياء والرسل إنما حصل خصومه ونجاب بين الأنبياء والرسل يتعجد عباده هذا الذي أنكره وقالت قاتلهم قا... الأمم جاهدوا الناس على الأنبياء جاهدوا الامم على الإيمان بهذا التوحيد أما تحيد الربوية وتحيد والصفات فهذا امر فطري وافقوا عليه ما أنكره قال والإيمان الاسماء والصفات أشرف العلوم وافضل الاعمال الاماء العلم والايمان به في رسائل السلف اصل العلوم افضل الاعمال نعم ولكن توحيد العباده ايضا كذلك افضل العاده توحيد العباده توحيد الله في عبادته و اولوهيته ايضا إذ اذا الغايه المحوله لله والمضيه له الغايه من خلق المستقل دين ولا والغايه المحوله له والمضيه له هو ايش توحيد الله في العباده الغايه والمضيه له لله له والأهل هو توحيد الله في عبادته وما خلقت الجن وليسة إلا ليعبدوه قال علمه القيب عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هم وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان عباده الرحمن غاية حبه إذا العبادة لا تكون عباده إلا بأصير غاية الحب مع غاية الذل والخضوع غاية الذل مع غاية الحب والنظور تكون عبادة أما إذا وجد حب وحده بدون ذل والخضوع فلا يسمى عبادة كما محبة الإنسان الصديق والمال وكذلك الذل والخضوع وحده لا يكون عبادة كما ذل الإنسان للص الذي يضع السلاح فوق رأسه وكما ذل للسلطان الظالم لكن لا يحبه فإذا اجتمع غاية الذل والخوف مع غاية المحبة والتعظيم صلفوا على بعده فايما عباده هذه ما, وعبليه وعبليه ما, ما دار حتى قامت وما داره ما الذي يديره في الامر امر رسوله لا بالهوى ونفسه والشيطان افعل امر امر بفعل اقيم الصلاه وامر بالترك لا تقرب الزنا افعل افعل اترك هذا الذي يديره وبداره بالامر الرسول لا بالهوى والنفس والشيطان فقول مولف الان العلم والإيمان يا اسط اشرف العلوم افضل الأعمال مع ان توحيد العبادة ايضا افضل الأعمال توحيد العبادة هي الغاية المحمودة لله والمطلوبة له انا اقول ان غاية اشرف العلوم وأشرف العبادات هو ايش توحيد الله في عبادته هذا هو الغاية والعلم والإيمان يا الله ذكرنا من اشرف العلوم وافضل الأعمال لكن الغاية المحمودة لله توحيد العباده توحيد العباده توحيد الله في عبادته ومن من ذلك العلم والإيمان باسماء الله وصفاته اذا علم الانسان باسماء الله وصفاته وحده بها ووساله بها سنعبده دخل في توحيد العباده توحيد العباده اشمل توحيد العباده هو الغايه محبه الله ورضيه له ويدخل في ذلك العلم والإيمان باسماء وعبادة الله وصفاته و عباده الله به بالإيمان بأسماءه وصفاته وعبال الله بسؤاله بأسماءه وممكن التخلق منها قال وهو طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيده ودعائه نعم وسبب زيارة الإيمان والترقي في درجه الجنان نعم لكن هذا لا شيء، لكن لا مع تحيد الإيمان لو آمن الإسلام بأسماءه وصفاته ولم وحضرت عبالته ما, ما ترقى ما ترقى في درجه الجنان ما يترقى الى المرحلة الذي وحد الله في عبادته ورأس اقامه الدين وحصول الدفعه والتمكين وهم عراج السالكين الى رأس الصالحين لا بد أن يضفل هذا مع توحيد العبادة والألوهية سبب زيارة الإيمان والترقي في ترجمان مع توحيد الله في عبادته وألوهية وآل السدة وصلاة الله وصفاته يؤمنون وعموا شابات الخلق ربهم منزهون عن إدراكي الكفيه طمعهم يقطعون يعني السنه يؤمن بأسماء وصفاته ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يكيفون اذا قالوا عن إدراك الكفيه يقطعون وعلى ما يقول بجلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون وبقوله تعالى ليست كمده شيئا والسماء الوصي يستدلون عليه يعتمدون قد دل القران على تفرد تعالى بالاسماء الحسنى وصفات العلى قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال تعالى وله المثل الاعلى يعني نعم قال الفصل الحادي عشر قواعد الإيمان بالأسماء الحسنى أسماء الله كلها حسنى سواء, سواء انفردت أو اقترنت أو تضايفت والأي والايمان باسماء تعالى يتضمن ثلاثة أمور الإيمان بالاسم وما دل عليه المعاني وما يقتضيه من آثار فمثلا يؤمن بأنه عليم وذو علم محيط وأنه يدبر الأمر وفق علمه وأسماء ربنا تعالى توقيفية جاءت بها أدلة وفيه وأسماء الله تعالى تدل على العلميه والوصفية أعلام مترادفة وأوصاف متباينه وكما أن أسماء تعالى تدل على صفاته فهي مشتقه من بعض صفاته ولا تنحصر عدتها في تسع وتسعين ولا يقصها عد العاده وأسماء تعالى كلها فاضلة. لكن على التحقيق متفاضلة ولا يخرج من اسماء الله ما تقارب معناه إلى اختلف مبناه والالحاد فيها يكون بإنكارها بعد ثبوتها او انكار ما دلت عليه وفي في اشتقاقها في اشتقاقاتها وانشائها او بتشبيهها باسماء المخلوقين وصفاتهم قال تعالى وذروا الذين ينشدون باسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نعم هذا الفصل القواعد القواعد الايمان باسمائه الحسن اسماء الله كلها حسنى نعم بالغه الكمال في الحسن يعني ينبغي ان نضاف الى هذا ان اسماء الله الحسنى بالغه في الكمال في الحسن والديق ولله الأسواء في هذا سواء انفردت من الرحمن والعليم والسمى أو اقترنت مثل ايش مثل المعطي المانع النافع الضار مثل المزوجة القابض الباصط الخافض الرافع هذه اسماء ايش بعضها بعض أو تطابقت يضيف اسمها تضيف اسم الرحمن الى الى العليم الى السميع الى البصير فهي كلها حسنه لكن الاسماء المقترنه أو المزدوجه لا يصل بعضها عن بعض فلا تقول من اسماء الله الله فقط لا الكمال في اليتام بالاسمين المقترنين تقول الله من أسماء النافع الضار من اسماء المعطي المانع ولا تقول من اسماء الله المانع احد تفصله عن الاسم الاخر لذا هذا قد قد الثواب النقص فهذا يقول يا ضار من أسماء الله الضار تتسول تقول يا ضار يا يا معنى ما عيسوحة إنما متى يكون الكمال في ثراني الاسمين النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع هذه أسماء الله الكمال في ثراني قال والإسماء والإيمان بأسماء الله تعالى يتضمن ثلاث مرات الأمر الأول الإيمان بالإسم مثل اسم عليم تؤمن بانه ضابط من اسماء العليم هذا واحد ثاني ما دل عليه من المعاني تقول انه, إنه عليم تؤمن بانه بانه ساله متصف بالعلم متصف بالعلم له محيط علم محيط متصف بالعلم ثالثا تؤمن بالاثر انه يدبر يدبر الامر وفق علم مثلا واضحاله اذن لو عليم بالاسم الرحمن اسم الرحمن ثم بالصفه وانه متصف بالرحمه ذو رحمه وذو بالأثر وأنه وانه يرحم بها خلقه واضح هذا قالوا اسماء ربنا توقيفيه جاءت يا توقفيه توقيفيه معنى توقيفيه انها يوقف عند في اثباتها على النصوص الناس لا يخترعوا لا سبحانه على ربنا فالاسماء توخذ من اي شيء من كتاب الله وسنة رسوله اسماء الله كلها حسنًا كلها كمال ولكن ليس لأحد أن اخترع الله الله تسمى نفسه، لا، بل لا تخدم الكتاب والسنة ما جاء في الكتاب والسنة أسمى الله بنفسه وسمىه به رسول أثبتها وما لا نتوقف هذا مع توقفية توقفية يوقف فيها عند النصوص واسم الله تعالى تدل على العالمية والصفية أعلم متراجفة تدل على العالمية والصفية مثل الرحمن علم على الله وأيضا يدل على الوصف ونمتصم بالرحمة بخلاف المخلوق المخلوق قد يسمى باسم ويكون علم ولا يكون ولا يكون الفرص مثل بعض الناس يسمى صالح لكن ما يتسمى وهو فاسد ويسمى هو صالح هذا علم فاسم صالح على الفاسد هذا علم لكن ليس له وصفية ما يتصم بالوصف أمروا سبحانه وتعالى فأصفعه للعالم العالمية والوصفية يعلم على الله متصل بها المخلوق قد يسمى باسم فيكون عالما عليه ولكن لا تسمى الوصف يكون الوصف بالعكس وكما أن أسماء الله تعالى تدل على صفات صفاته فهي مشتقة من بعض صفاته مثلا اسم الله تعالى الاسم اسم الرحمن متضمن ليش اسم الرحمن ان اسبابك مشتقة ليست جامده كل اسم مشتمل على اسم صفه الرحمن اشتمل على صفه الرحمة. الرحمن ادعو الرحمن العليم ادعو صفه العلم القدير على صفه القدره الرحيم ادعو صفه العرب السميع ادعو صفه السر البصير ادعو صفه البصر وهكذا لكن بالعكس ما ما تشتق من الصفه اسم رضي الله عنه ومرض عنه هذا فيه وصفه اللغه لكن ما تشتق الاسم الناس اللغه الراضي غضب الله عليه في صفه الغاضب ما تشتق الاسم تقول من اسماء الله الغاضب كره الله بعده صفه القدر لا ما تشتق من تقول الله الكره مكروا مكروا صفه المكر اعجازا ع... اثبات ان الله ينكر بالمكر ولا تشتق صفه المكر المؤلف هنا ماذا يقول شوف العباره وكما ان اسماء الله تعالى تدل على صفاته ان الرحمن يدل على صفه الرحمن فهي مشتقة من بعض صفاته كيف مشتقة من الصفات؟ يعني الرحمن مشتق من صفه الرحمه او الرحمن يدل على متضمنه للرحمه الرحمن صدر الرحمه الرحمن يعني الاسم اسماء الله تدل على صفاته اما الصفات فلا يشتق منها لا يشتق منها اسم لله مثل ما سبق لو كان اشتق منها يشتق من صفه الرضا الراضي اسم الراضي. من غل... صفة الغالب صفة الغالب. قال ولاتتحص عدته في تسعة ولا يصير رب العدل العادي. هذا فيه إزالة الوهم بعض الناس يظن أن, أن الله محصورة في اسمع الله محصورة في تسعة وتسعةين. الحديث لا من حصل هذا هل هذا الحديث العلن على حصر اسماء الله في تسعة لا. إذا ما معنى الحديث؟ الدليل على أن لا تنحصر في تسعة الحديث المعروف. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثر به علم غيب عندك إذا فيه في أسماء استأثر الله بعلم يعلمها الا هو فالذي يقول أن استأثر بعلم معناه خالف الحديث الحديث هي أن لله أسماء استأثر بها في علم غيب عندك فدل على اسم الله حتى قيل لله ألف اسم قال الله إذا ما معنى ان الله تسع وتسعين اسما معناها أن الله تسع وتسعين اسما متصفه بهذا الوصف من احصاها دخل الجنه ولو له اسماء ليس إن الوصف ان الله تسع وتسعين اسما بان من احصاها دخل الجنه و له اسماء اخرى غير وصفه بهذا الوصف عين هذه التسع وتسعين مبحبه الله سيخفاها حتى يطلبها العباد كما في ليله القدر و في وفيه الساعه يوم الجمعه حتى يبحث الناس ويأخذون يستخدمون الكتاب والسنة من احصاها حفظها وعامل فيها ودعاه بها وأسماء تعالى كلها فاضلة بل, بل, بل هي حسنة لكن على التحقيق متفاضلة يعني بعض أفضل من بعض القرآن متفاضل ما هو الله أحد أفضل خصل من غيره وأسماء الله يعني, يعني بسم الرحمن العزيز، السّمّ القدير، ومثله اسم الله الأعظم، نعم، من هذا، الباب متفاضل ولا ياخذ من اسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف معناه. ولا يأخذ من اسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف معناه. ما معنى هذه العبارة؟ جمع. لا ياخذ من اسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف معناه. هذا في نظر العبارة. في نظر؟ لا ما تقارب ما ما قارب. مثل اذا قلنا الكبير المتعال من اسماء الله ليش المتعال فاذا تقارب معناه واختلف المبنى ما يختلف مثل العال فاضل نفس بعبد العال هل نقول العال من اسماء الله لانه قريب من بمعنى المتعال ولا مختلف ابدا هل هذا صحيح لا ليس من اسماء الله العال تعالى ولا يخرج من اسماء الله ما تقارب معناه اختلف ابدا يعني إذا كان هناك اسم قريب من اسم الله في المعنى ولا بخدمه بنا فهو من اسماء الله هذا معنى أليس كذلك وأنا مثلت لكم المتعال والعال المتعال هذا نص قرآن الكبير والمتعال بعض الناس سمي عبد العال لا. هل هذا من اسماء الله لأنه قريب معناه للمتعال آه ولا بخدمه بنا نقول لا اسم صحيح وكما قال في الاول اسماء, أسماء الله توقيفيه توقيفيه ثم اختلف مبنى فليس من أسماء الله ولو كان قريب معنا اذا هو العباره اللي قالها اول قال أسماء الله توقيفيه و معنى توقيفيه يوقف فيها عند النصوص ما يزال فاذا كان هناك اختلف مبنى فليس عما يسر توقيفها بعض الحاله هذه العباره يعني كنا عليها تعليقا قال المؤلاء وللحد فيها يكون بإنكارها بعد ثوتها نعم من جحد أسماء الله أو, أنك أو انكر ما دلت عليه كذلك هذا أيضا إلحاد أو وبابتداء في اشتقاقها وإنشائها هذا إلحاد أو تشويه بأسماء المخلوقين كل هذا من الإلحاد كل هذا من الإلحاد وصلها قال تعالى وذروا الذين يوحدون في أسمائه ونسوي جزونا ما كانوا يعملون انكارها بالكلية تشبيهها بسبب المخلوقين إنكار ما دلت عليه اشتقاق أسماء للاصنام من أسماء الله أيضا كذلك كاشتقاق المشتكين اسم الله من الإله والعزة من العزيز ومنه من كل هذا من الحاد نعم قال المصنف حبظه الله تعالى الفصل الثاني عشر قواعد الإيمان بالصف بالصفات العلى قال صفات الله عليا كلها ثناء كلها كمال كلها توبيه كلها وباب الصباد يوسع من باب الأسماء وأوسع منها باب الإخبار وأفعاله تعالى صادرة على أسمائه وصفاته ولا يحيط بالصفات أحد ولا يحث عليها عد وهي متفاضله تفاضلا لا يستلزم نقصا وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا والصفات منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي والثبوتية منها ذاتية وفعلي وهي مدح وكمالات والذاتية لا يتصور فكاكها عن الذات أزلا ولا أبدا ويلزم عن فيها نقص ولا تتعلق بالمشيئة والفعليه على خلاف ذلك والذاتية منها معنوي كالسمع والبصر والقدرة والعلم ومنها خبري كالوجه واليدين والقدم والعين والفعليه كالضحك والمجيء والنزول والاستواء والمنفيه كالموت والنوم والنسيان والعجز وليس في منها كمال ولا مدح الا بإثبات كمال اضدادها وطريقه الوحي في الصفات الاجمال عند النفي والتفصيل باثبات والقول في الصفات كالقول في الأسماء والقول في الصفات كالقول بالذات والقول في بعض الصفات كالقول في الباقيات والاشتراك بالاسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات وليس بالأقليات ما يخالف منهج الإثبات والواجب بنصوص الصفات إجواوى على ظاهرها على ظاهرها اللائق بجلاله تعالى والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان وما يفهم من السياق فالاسماء وصفات اذا أذيبت الى الرب اختصت به فكما تذكرنا ذات لا كذاوات تذكرنا واسماء وصفات لا يماثلها ما لا يماثل من المخلوق من اسماء وصفات من أسماء وصفات وكما أن له تعالى ذاتا على الحقيقة وافعالا على الحقيقة فكذلك له صفات على الحقيقة قال والتفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية, المعاني الحقيقية وهو من البدع الردية إلا أن يقصد به تفويض علم الكيفية ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل القبلة إثبات بلا تنزيل وتنزيل بلا تعطيل إذ كل ممثل معطل وهو كمن يعبد صلما وكل معطل ممثل وهو كمن يعبد عدما والتكذيب بالصفات كفر وإثبات التشبيه والتبذير بالمخلوقين كفر قال وتأويل الخلف مضنة التنف ولا يقبل إلا لظاهر حال فسائر المنقولات فيفسر بما يوافقها واعتماد تاويل بك كاصل بكأصل بدعه كليه وتاويل بعضها زله علميه ترد على قائلها ولا تهجر مكانته بسببها <تصفيق> هذا الفصل في قواعد الايمان والصفات هو فصل يعني مليء بالمعاني مضغوط لو اردنا ان نفصل التفصيل يمكننا اخذ وقت طويل و صفات الله عليا كلها ثناء صفات الله عليا لا شك قال تعالى وله المثل الاعلى يعني الصفات الكامله العليا ثناء كلها وكمال كمال كلها توقيت كلها توقيفيه يعني يغطيها عند النصوص كلها كمال كلها ثناء باب الصفات اوسع من باب الاسماء و منها باب الاخطار المعروف عندها العلم ان باب الاخطار اوسع من باب الصفات فمثلا الاخبار يخبر عن الله بأنه ذات بأنه شيء بأنه موجود وبأنه شخص لا شخص غير من الله بأنه شيء قال ايtra اكبر للشعادة قول الله ولو قال من يسمينها السلام الحديث لا شخص رر من الله فيخبر عنه بأنه شخص ولا وقال من يسمين الله وقال من يسمين الله يخبر عنه بالهبيا شيء ولا يقض من يسمين عنه بأنه ذات ولا ذات من اسماء الله يخبر من أنه موجود فقاعد عن الباب الإخبار أوسع من باب الصفات الصفات توقيفيه لا يجوز إثبات صفات الله إلا إيش إلا بما ورد وكذلك الأسماء وبهذا تبين أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات بمعنى أنه يخبر عن الله بأنه ذات بأنه شيء وأنه موجود كما الشيخ الإسلام رحمه الله في رده على البدع يخبر عنه بأنه صانع هذا باب الخبر باب الخبر باب الخبر أوسع من باب؟ صفات لكن قولوا الله باب الصفات أوسع من باب الأسماء كيف يكون ذلك؟ من أي جهة هذا السعار باب الصفات أوسع من باب الأسماء الصفات توقية ولا صفات توقية؟ فما وقلوا الصفات أوسع نعم باب الصفات أوسع من باب الأسماء صفات ليس أريل أسماء؟ هما؟ نويا جاء ربك هذا صفه المجيد لله تعالى نعم ولكن الله يقال ايش هذا ما فيش اشكال يعني ذكر سبقا قلنا ان الصفات يعني لا يشتق منها لا يشتق منها اسم لله ومثلنا قبل قلنا رضي الله عنهم سير نصيبه الله ولا يشتق منها اسم الراضي لكن الاسم الاسم الرحمن متضمن اسم الرحمن الرحمن متضمن اسم الرحمن اما الصفه فلا تتضمن اثبات الاسم فهو ظاهر هذا انا بالعكس ان الاسم هو الذي يتضامن الصفه اما الصفه الاسم يتضامن الاسم فما عادش المقصود يقول باب الصفه اوسع من باب الاسم من اي جهه كان اوسع اما باب الخبر هذا معروف ان اوسع من باب الصفه كما سمعتم يقراون بانه ذاته و بينه شيء و بانه شخص و بانه موجود هذا باب الخبر والاسم باب الصفات الصفات توقيفيه لا تتوقيف الا اذا وردت الكتاب والسنه والاسم توقيفي فما معنى قول باب الصفات اوسع من باب الاسماء يعني اكل حلفك انا عندي فيها يعني لم يتبين لي الان المقصود منها من هذا كل اسم هذا يفيد العكس يفيد لنا باب الاسماء اوسع باب الصفات عكس هذا ما هو باب الصفات, الصفات إذا كان الاسم يشتق من الصف أو تلام الصفه وصفه لا يشتق من الاسم، صار بالعكس صار باب الصفات ايش باب الاسماء صار باب الصفات؟ ونقول باب الصفات أو باب الاسماء من ها؟ أقول الأسماء من الصفات. وين؟ منها وين؟ وين؟ الصفات من الصفات. من الرحمة صفة الرحمة. ايه؟ منها اسم الرحمن لا ما هي مشتقة ما هي مشتقة من سورة الرحمن هو, هو الاصل اسم هو المتضمن في الرحمن على كل حال تبقى يعني هذا لابد احتاجنا يعني توضيح له <تصفيق> باب الاخبار العلم قيمة الأخبار نص على هالأشياء قيم أن باب الأخبار أوصل باب الصفات ولم يعني أرى أن باب الصفات أوصل باب الأسماء نعم وأفعاله تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته هذا حق هذا صح هذا حق اسماء الله تعالى كل صادرة عن أسمائه وصفاته قال ولا يحط بالصفات أحد ولا يأتي عليها عد نعم لا يحط بالصفات الله ولا يأتي عليها عد لما ثبت في الخبر السابق أن النبي قال او استثبت في علمنا في عندك ما تحصل وهي متفاضلة تفاضلا لا يستلزم نقصا نعم. وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا نعم. والصفات منها ثبوتية ومنها سلبي أو من في الثبوت مثل صفة الرحمة والعلم والقدره والسم والبصر هذه الصفات ثبوتية والصفات السلبية مثل قوله لا تاخذ سلتم ولا لو لا يعودوا حفظهما لا تدركوا الأبصار لا يعزوا عنهم فقر هذه الصفة السلبية ولكن الصفات السلبية مستلزمة لاثبات ضدها من الكمال لابد أن تستلزم الصفه السلبية استلزم اثبات ضدها من الكمال لأن هذه الصفة السلبية إذا لا استلزمها صارت من الكمال صارت صفة, صفة محضة والمحضة تسبب المحضة الذي لا يستلزم الكمال يصبح المعدوم والمعدوم لا يصبح الكمال ما هي الصفات التي مثل قول لا تاخذ السنه و النوم نفي السنه و النوم يتضمن كمال, كمال حياته كمال حياته لا تاخذ السنه والنوم النوم لكمال حياته إذا نفي السنه والنوم النوم يستلزم ضده من الكمال ضد السنه والنوم النوم كمال الحياه اما المخلوق تاخذه السنه و النوم لان الحياه ناقصه مهم كامله لا يعوده حفظهما يعني لا يعجزه ولا لا يسخير لكمال قوته وقدره يستلزم كمال قوه وقدره لا يحيطون بعلمه لا يحيطون بعلمه لكمال ايش لا يحيطون به عظمة لا تترك الابصار لا تتركهم لكلام عظمته وكن اكبر من كل شيء لا يعزب عنهم اثقال ذره لكمال علمه فالصفات السببيه تستلزم ويستزم اثبات ضدها من الكمال اما اذا يثبت ضدها من الكمال يكون تكون محت صفة صفّة محب، والمحب بالعدم، والعدم ليس بالكمال، العدم يصف بأنه لا يرى، لكن هذا كمال له؟ لا. قل لا هذه هو صار يعني كمال عظمته يكون أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. المعدوم لا يرى، لكن لا أسلم من كمال. طيب الصفّة سبويّة ومنها سلبيّة أو مفهوم، والسبويّة منها ذاتي وفعلية. منها ذاتي مثل إيش مثل لا ت... لا يعود حكمه لا تاخذ صلات النوم ذاتي حكم الحياة ذاتي والفعلي مثل إيش نعم لا لها نعم المجيء ههه وين النفي ههه النفي؟, النفي أو سبوسي نعم سبوسي نعم سبوسي سبوسيه نعم هذا هذا هذا إيش سبوت منها ثبوتية ومنها سلبي ومن فيه والثبوتية تنقذ من فيه مثل المجيء مثل, مثل آآ ومثل أو مثل الكلام مثل السواء كل هذه الصفات صفات فعلية مثل الغضب والرضا والمحبة كل هذه صفات فعلية والذاتية لا يتصور في عن الذات أجلا ولا أبدا مثل صفات العلم والقدرة والسمع والبصر هذه تفك عن البال ويلزم عن النفس ينقص، نفسه ولا تتعلق بالأشياء، وفعلياً تتعلق بالأشياء مثل الرياء والغضب والمحبة هذا تتعلق بالأشياء، والإرادة إذا أراد شيئاً والذاتي منها معنوي كالسمع والبصر معنوي الذي هو قائم بالذات، السمع والبصر وقدرهم، والخبري الذي ورد جاس في فلسه الخبر الكتاب كتاب مثل الوجه واليدين والقدم والعين والفعلية كالضحك والمجيء والنزول والاستواء استواء والمنفية كالموت والنوم والنسيان والعجز الموت منفي عن رب لأنه يستلزم كمال الحياة والنوم يستزم كمال كذلك والنسيان يستلزم كمال العلم والعجز يستلزم كمال الكوة وليس في المنفي منها كمال ولا مدح إلا باثبات كمال العلم كما النفي المحض يصف بالعدم الصفات الأجنوثية أو السلبية تستلزم إثباثة ضدهم الكمال لا تأخذ سلطانون ليه كمال حياته لأنه لو لم تستلزم إثباث كمالها لكان النفي محضا والمحض ليس بشيء وما ليس بشيء فهو كسر ليس بشيء ولأنه يصف المعدوم والمعدوم لا يصف بالكمال ولهذا قال المؤلف وليس في من ثبنا كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال عبد وطريقة الوحي في الصفات الإجمال عند النفي والتفصيل الاثبات نعم حال طريقة الكتاب والسنة وهو مذهب السنة والجماعة إثبات نفي النقائص عن عبء وإثبات الصفات تفصيلا فمثلا في الإجمال ليس كمثله شيء مصر مصر. ليس كمثله شيء لا ليس كمثله شيء هذا مجمل منذ قوله تعالى هل تعلم له سبيه مجمل هل تعلم له سبيه ليس كمثل لم يكن له كفؤ احد على مجمل نفي العيوب والنقاص مجمل لم يكن له كفؤ احد لا تضرب لله الامثال اما التفصيل في الاثبات السمع والبصر والعلم والقدر اهل البدع بالعكس ينفون نفيا ايش مفصلا يرسلون اثباتا مجمل يقول الله له كمال هذا لكن عليه يقول ليس له كذا ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا كذا وليس بذات ولا جثة ولا أعضاء ولا ذو لحياه ولا كذا ولا جم وهكذا يفصلون وهذا مع كونه مخالف نصوص الكتابة مخالف نصوص الكتابة السنة يستلزم أيضا النقص فأنت لو وردت أن تمدح ملك أو أمير وتغفر عنده تقول أنت ايها الملك ليس بزبال ولا كساح ولكن كالناس ولا كذا وستتعجل الصفات تفيعين عاقبك وربما قتلك أنت أيهم لست بك كالناس ولست حمالي ولا كذا ولا كذا لكن ما ستكون ما دهان إذا قلت أنت لست مثل احد من رعيتك بل أنت منه أكمل وأفضل هنا صار صارت صار جاء المده فعن نفي المفصل نفي العيوب المفصلة هذا يستهزب ساعة الأدب مع كونه لم يلفهم السنه حتى المخلوق هو صحيح إلى مثل كأيون تسب ك الناس ولا صحيح ولا ما هو صحيح صحيح كقولك تواجهه بهذا تلفية الصفه هذا سؤاد في سؤال طريقة الوحي في الصفات في النفي والتصوير في الخلافة في لأ البدع لأنهم بالعكس إنهم ينفون نفيا مفصلا ويفسون إثباتا مجملا والقول في الصفات كقول في الذات كقول في الأسماء يعني كما ان له اسفار لا تشو اسفار مخروفي فلا وصف لا تشو وصفاته وقال في في كما الذوات فلا هذا يرد على الشاعر الصفات الذي ولا وعلى في قول في الباقيات قال في إذا جعل الاشعري واتبع سبع صفاتنا في البعض نقولها قول في بعض الصفات كقول في البعض فالاشعري يشبه الحياه والكلام والسمع والبصر والعلم وقله والإرادة وينفي المحبه والغضب في فنقول له القول في بعض الصفات قول في البعض والاشتراك في الاسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والمصراعات نعم مثلا الله تعالى يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم هل مع هذا يستلزم ان ذات المخلوق تشبه ذات الخالق لا تبانوا المباشره في الاسم في الاسم المسمى في الاسم والمسمى لكن في الحقيقة وان كلها كيفيه ما في تماثل وليس في العقليات ما يخالف منهج الاثبات يعني العقل الصريح يوافق النقل الصحيح والواجب في نص الصفات اجراءها على ظاهرها لا بجاره تعالى والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان نعم تجرى الصفات فلا تؤول العلم بمقتضى الخطاب الخطاب الوارد يعني على النص وما يفهم من الشياء فالاسماء والصفات اذا يضيفت إلى الرب احتصت به هذا صحيح العلم القدوس فكما تثبت له ذات اللاك الذوات تثبت له أسماء وصفات لا يماثلها مع المخلوق من أسماء وصفات وكما انه تلالا على الحقيقه وافعال الحقيقة وكذلك له صفات على الحقيقه هذا التفصيل المسروق التفويض عند الخلف يشبه المعاني الحقيقيه وهو من البدع الرديه الا ان يصدم التفويض الكبير التفويض عند الخلف يقولون المفوضه هم الذين يقولون الرحمن عارف يستوى مثلا يقول فوز معنى الرحمن عارف معنا الرحمن رضي الله عنه ما رضعان يقول فوز ماذا يشمعنا الله كان كلمه جنبية كان حروف يلوكان سببها ولا يشمعنا يقول ما لا عارف معنا إيش معنا الله يقول ما له كان كلمه إنجليزية ما له يشمعنا بس حروف فقط هذا هذا باطل رافعة بل لها معاني المعاني معروفه وموجوده والله تعالى امر بالتدبر قال ولقد تابعنا لك مباركا ليدبروا اياته ولم يقل الايه الصفات لا تدبرها ولقد انصرنا قال الذكر فهل من مدكر فدل على انه معلوم بالمعنى انما غير معلوم الكيفيه ولذلك قال العلماء هذه السواله معاني استقر وعلى وصعد وصفه وهذه المعاني الاربعه للسوال تدور على تفسر السلف الاستواء فالله مستوى على خلقه استواء حقيقيا بهذه المعاني الاربعه على كثيث الله اعلم بها واضح العلماء إن المفوضه شر من المؤويه المفوضة قالوا المعاني السلف غير معلومه لنا ما ندري معاني معنى الرضا والغضب ولا, ولا السبع ولا البصر هذا باطل المعاني معروفه لكن الكثير هي المشهوره واضح هذا معقول التفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقيه هو من البدع الرديه الا نصر يتفضع عنهم نعم لعرض أن الفوز على, على الله. قال وما ذهبوا لأهل السنة في الإثبات وسط بين فرق أهل من الله. وسط بين مذهب مشبها وبين مذهب مش معطلة. فالمشبها غلو في الإثبات حتى وصل بالتشبيه والمعطلة غلو في التنزيح حتى وصل بالتعطيل. وهؤلاء معهم حق هاولا معهم حق. قال السنة ماذا عاملوا؟ أخذوا الحق الذي مع الممثله وهو يش الإثبات. ورفع الباطل وهو الغلو في هذه الصفات حتى وصل التشويه واخذوا الحق اللي مع المعطلة هو التنزيه وردوا الباطل اللي معهم هو الغلو في التنزيه حتى اوصله هو التعطيل فخرج مذهب السنه بين مذهب المشبه والمعطله من بين فرس ودب لبن خالص وصايغ للشاربين إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل الكل ممثل معطل كيف الممثل معطل الذي يمثل واسم صفات الله كثر الخوفين معنى عطل صلات لما قال صفه الخالق من صفه المخلوقين انكر ان يكون له صفات تليق به فعطل من هذه الجهه وهو كما يعبد الصنمات هذا قال ابن القيم رحمه الله لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان وكل معطل ممثل وهو كما يعبد عادل معطل اذا عطل أسماء وصفاته معناه مثلها بالمعدومات وحيدا حينئذ يعبد عادل والتكنيف بالصفات كفر وإثبات التشويش والتنزيه المخلوق كفر وهذا التكفير على العموم ولا, ولا عبد بالتعيين هذا على العموم اذا قال لك شخص كذب بالصفات وهذا كفر لكن فلان ابن فلان تكفره لا حاسبكم عليه الحجه فلان يشبه المخلوقين شبه صفات الله سبحانه يقول هذا كفر لكن فلان مخلوق هل يكفر؟ لا هو لا في حت الحجه واضح الدليل على التكفير بالصفات كفر قال قال ابن محمد الخزاعي الشيخ البخاري مسلم من شبه الله بخلقه كفر ومن نفى ما وصف الله بنفسه أوصفه او كفر وليس فيما وصف الله بنفسه أوصفه او من ذلك تشبيه قال وتاويل الخلف مضده التلف الخلف او الخلف والعقب العقب الخاسر كما سبب اذا الخلف هما الذين جاءوا بعد بعد الصحابه والتابعين التابعين اول الصفات من الشاعره و أو المتجده اول مثلا الرضا بالثواب والغضب بالعقاب يقول ما تاويل خلف مظله التلف تلف ايش تاويل الخلف جاء الاشعري و اول اول الرضا بالغضب إيش؟ بالثواب والغضب كيف يكون وصل الى التلف تاويل الخلف مظله التلف ها؟ تلف تلف ايش التاويل خلف مظنة التلف هذا سجع، لكن ما معناه كيف يكون تاويل خلف مظنة التلف؟ تلفه في الدين اشترف بأي شيء؟ تلف معنى معنى سجع. هاه؟ هو أوله، هو أولها، أول فكيف مظنة يعني؟ قد يتلف كلمة مظنة مثل السفر مظنة مشقة. العلماء قالوا على السفر وظنة مشقة ولما كانت المشقة غير منضبطه علقها الشارع بالسفر كل مسافر يترخص لكن ليس كل من أصبه مشقة يترخص وإلا لقلنا إن, إيش إن الخباز الذي يصل النار 24 ساعة أي مشقة يخطر في رمضان لكن لا الرصة علقت بأي شيء علقت بالسفر لأنه مظنة مشقة قد توجد وقد تزول، بخلاف المشقه ما علق بها فكذلك يقول أسأل الله تأويل مظنة التلف يعني قد يوجد التلف وقد لا يوجد مكلمة مظنة السفر مظنة المشقة قد توجد وقد لا توجد فما معنى مظنة التلف يعني هل يتلف المؤول ها؟ وين سوء الفهم عندها عباره فقط التأويل خلاف مظنة التلف مظنة يعني. هلا في الاستفادة ها؟ ما ساكت مسكوت عنه. ما لي ما قال شيء هذا تاويل خلف مظنة التلف. يعني لا بد له من تفسيرها. لا بد له من تفسيرها يعني التاويل التأويل التلف تاويل الخلف الخلف من المعتزله أول المعتزلة أول اول أول الأشعار أخذته أول استفادة. ولا المعتزلة نفوس لكن ألي أولها كيف تأويلهم مظنة للثلف نعم في أسكار ولا ما في أسكار نعم في أشكال ها يبقى أسكار تأويل الخارج مظنة للثلف ولا يقبل إلا لظاهر إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يعفقها يعني يقول ما يقبل التويل إلا إذا وجد صفة ظاهرها يخالف الصفات الاخرى نؤولها ما مثال ذلك نعم لا يقبل الا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها مثل ما اتان يمشي اثاثه هروله ومن تقرب الى الشبر تقرب من بعن. هل هذا ظاهر يخالف المنقولات فيفسر ما يوافقها نعم اختل مثال ياتي يأتي تلي في إثبات صفة تخالف سائر النصوص وتحتاج إلى أن تؤول بما يوافق النصوص هذا احتاج إلى <تصفيق> مثال قال واعتمد تولي الصفات كأصل بدعه كليه من اللي تولي الصفات أصل ها أذان كروها بالمرة شعرها كذا اعتبار كأصل بيدعى الكلية وتويل بعضها زلة علمية إذا الشعر أول بعضها ولا كلها بعضها زلة علمية إذا أولي أولها كلها من هو أوله لا نه ولا أنكروها جحدوها نفوها ها؟ نعم قد قالنا متزلف اعتبار تويل الصفات لكن هم من الفوصلات من أساس مع أول واحد وتأويل واحدة العلمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببها يعني لو عالم مثلا اول صفه هذا يعتبر زلة لكن بسمع ذلك إن صاحب هذه الزله نخرج من أهل السنة وجماعة ونتكلم لا. ابن خزير رحمه الله امامنا العلم هم على ذلك قلب في مسألة الصورة لما قال خلق الله عز وجل قال لا تغلطوا ولا تغالطوا فسلف له هذه زله رد عليه شهر الاسلام في بين تلبس الجهميه ظن رحمه الله ان صفه الصوره في تشويه لكن تحب في عن الصفه هل قال هذا التاويل الباطل هل يوجد صفه واحده اما من اعتبر تاويل الصفات كالاصل هل اذا شاء الله اعتبرته لصفه اصل مع انه مثل سبع صفات فاللهم زاد اما الصفات <تصفيق> فتوهم اي من فبعض وصف اكثر بعض الشيء الصفه هل قال انه اعتبر الصفات اصلا او قال ان المتزله الذين نفوا الصفات تعتمد التاويل أصل هل المعتزل نفوا او اولوا نفوا الصفات اه نفوا فاذا المؤلف يقول استعمال تويل الصفات كاصل هذا بدأ بدعه بدعته كليه وهل الاشاره متفاوتة؟ الأشارات بعض. هل اعتبروا التويل هو الاصل نعم في نعم فيما خالف العقل بزعمهم من هذا من هذه الناحية.